أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاما والقرآن آل المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 أيب وَزلن منِ السماءِمَا أَم م بَكَ فأَابت نابِ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 وان في قف الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معبسا وشهيد لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفلة كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد وقال قريره هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتدين الذي جعلم الله إلىخرَ فَأ الق في العذاابِشديد قال قيل غََّذ أططيت قال قيل غناما أطط ولكن كان في ضل عيد قال ما تختصم لدي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 وَأَنَّهُ قَالُوا هَلْ مِن مُّزِيدٍ يَوْمَ نَقُولُ لَجَنَّاتٍ مَّا نُمْتَلِئُ وَتَقُولُ هَلْ مِن مُّزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ وصفَة الجة للمتق غب عيد هذا م تد لكل لأواب خذيب من خش الرحمن من خش الرحمن من خش الرحمن بالغيب وجاذقللب ادخلوهم بسلام ذلك يوم الخلود ادخلوهم بسلام ادخلوهم بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء كم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطش وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطش فنقبوا في البلاد فنقبوا في البلاد هل من المحيط ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لمن كان قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّ السَّمَاءَ مِن لُّغُوبٍ فَصْبٌ عَلَا مَا يَقُولُونَ وَسَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونومي وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن مين